فم شَأَذكرَ فيِي صُحُ في مكَمَ مَرفوعَةٍ مطَهرَ بأَدي سَفرََ كامِ بَرَ قُت الإسَانُ مَا أَكفََ منِنْ أي شيء خَلَقَ مِ طفَة خَلَقَهُ فَقدَثَُّ السَّب لاَا يَسره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 اخا يوم يفر المرء من اخيه وامّه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذ شأنه يغني وجوه يوم اذ مسفره ضاحكه ووجوه يوم عليها غبره وترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة